توالت تستاهل وسام المرجله دللت حدا دللنا حدا دلليلة حدا اللي معاد معدل اندللك دبل اندلل شاهدة انطفو حي بدك منشوف شاهدة انطفو حي بدك منشوف والله كسب بالوسام من دلندل ملك ما كان والله كسب بالوسام من دلندل دلندل هدا ما حوالق ها هالبخر والغايه اسد كان حوله تدق لساير طمها طمها طمها والد هالبخر والغايه اسد كان حوله تدق لساير طب وحدر من تعلل رايه طب وحدر من تعلل رايه نومسجي انا برا ذكر بلند اللي لك الانتاج علاء الحبيب انا عارس يالك انا عارس يالك انا عارس ياللي تنشيط له قرية هي زينب عجبت كل حيرة ياللي تنشيط له قرية السيرة هي زينب عجبت كل, كل حيرة غيرة العباس بها الغيرة غيرة, غيرة صاحب العميلة يا هلم دللت حيدا صاحب بالعاب يا اهل الند اللي فهد الزينب <سؤال> ابن مشاه زما تحسين الولي وناداها شوف فهد الزينب ابن مشاه زما زما زما تحسين الولي وناداها شوف فهد الزينب ابن مشاه لها غيره البطول مكملة مضللة حيا انا ببهى الصوره القمر منه اخذ كل نوره لون لون لون اصد هنا ببهى الصوره القمر منه اخذ كل نوره والشمس من هستعد حد معذوره والشمس من هستعد حد معذوره اللي اضيانا ان مع مع <تصفيق> بنور ضو على الملى عند بنور ضوّع للملين دلّلت حيّدا التوزيع والهندسة الصوتية بشّار الأبيدي وأمير الحسيني أداة الرادود الحسيني عايد الفاطمي الكلمات للشعر الحسيني المبدأ مسلم عبّاس العامر تم التسجيل في استاضيهات الفراثين الاسلامية شاهداء الهدفوف عجي غدك من يشوف عجي غدك من يشوف والله تستاهل وسام المرجلين ده ملق بيطار والله تستاهل وسام المرجلين ده